إِن يَمَّا الْفَصْل مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَمَّا لَا يُنِي مَوْلًا عَمَّلًا شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ما الزقوم طعام الأثيم كالمهل يولي في البطون كاللي الحميم خذه فاعتله إلى سواي الجحيم ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون